اللَّهُ أَمْلِكُ رِنَا الصِّينَ اسْعَوْ وَلا ضَرَّ وَلا ضَرَّ إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ هَنَ إِلَّا عَلَى وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا قَلَمًا مَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّ وَكِبُّرَتْ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ يَا رَبَّنَا دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عبدهما لا يشركون ان يشركون ما لا يخلق شيئا او هو مخلوق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا ان فتهم ينصرون وان تدعوا الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أمنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد ممثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكمون فارِقِينَ أَلَهُمُ أَرْضٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنفرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تبعون من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 وَآرِضِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الزَّغِّ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أستبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائل من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول فَادْعُ الرَّبَّ خَفِيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا آصَالٍ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ نَدَرُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ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 فمون الذيين إ ذكَ الله وَجلَ قلوبهُم وَإذااتُ لية وإذا عَلَهم رَإلى تُرِيية عَلَهِمأَاتُهُ زادتهُم إ م